وَاجْزِهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي وَمَن يُنِلْ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِن نَّادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ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 كَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَتَجَاوَزْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ